قال يحيى سئل مالك عمن عم نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منا حتى ينسي قال ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي واجب من نسي جمرة مش حصاه جمرة بسبعة حصيات ثم تذكر في اليوم الثاني من ايام التشريق رمى الاولى والوسطى وروح اليوم الثالث من ايام التشريق تأخر هناك وجالس رح يرمي قبل ما يجي اليوم الثالث رمى في اليوم الثاني الاولى والثانيه وروح الى خيمته بعد ما صلى العشاء اجيب الجمرة العقبه انا ما رميتها انا رميت اثنين فقط بيجي علي ايش بيجي علي الثالثه وبكره عندي رمي هو الان في نصف الليل تذكر الثالثه يروح يرميها ولا يقول خليها لبكره مثل ما يقول حينما ذكرها كصلى اذا نام احدكم عن الصلاه او نسيها فليصليها حين ايش انه لا وقت لها الا ذلك اذا من نسي ما قلش عليه دم ولا لا اذا عذر النفساء وعذر النسيان وعذر النوم لا دم فيه ويرمي حيثما ذكر ولا دم عليه ولا يؤخر إلى اليش إلى الغد نعم. قال فإن كان ذلك بعدما قدر وهو بمكه او أو بعدما يقل ما فعليه هاتي واجه إذا كان نسيها من اليوم الثالث بعد ما رح الى مك وادن المغرب في مك هل بقي تدارك لها ما بقي خرج وقت الرمي ماذا يكون عليه يقول ارتاح ما في رجوع انتهى الباب عليك دم فيما تركت طب أنا نعاسي. النسيان لا يعفي من المسؤولية النسيان يعفيك من الاثم وتعمد الترك ولكن نتيجة الفعل يترتب عليه الدم هذا تدفع قيمتها كمن أتلف مالا لغيره نسيانا عليه قيمته إذن من ترك شيئا من الجمرات ناسيا فعليه أن يفعله حينما ذكر ما دام في وقت الرمي وهنا إذا كان يترتب عليها غيرها فيعيد غيرها معها رمى الاولى في اليوم الثاني من ايام التشريق وذهب في الحديد مع صابح حتى وجنسه عند جمرة العقبة تجاوز ايش تجاوز الوسطى وفي منتصف الليل تذكر الوسطى ما رميته او بدأ رميه من الوسطى فجمرة العقبة تذكر الايش الاولى يرجع يرمي التي نسيها وما بعدها يرمي ايش التي نسيها وما بعدها فان كان قد نسي الاولى رماها ورمى الثانية والثالثة وان كان قد نسي الثانية رمى الثانية ورمى بعدها الثالثة ان كان قد نسي الثالثة ذهب رماها وفي امان الله والله سبحانه وتعالى اعلم